هل تعلم له سميا خالق السماوات وخالق الارض ومالكهما ومدبر امرهما وخالق ما بينهما ومالكه ومدبره فاعبده وحده فهو المستحق للعباده واثبت على عبادته فليس له مثيل ولا نظير يشاركه في العباده نتأمل هذه الآية مع ما قبلها وما كان ربك نسيا يعني ما كان ربك نسيا لشيء من الأشياء فهو رب السماوات والأرض وما بينهما وما ذلك كله ونحن نتأمل كيف أن هذا الكون يسير بنظام دقيق وخذ على سبيل المثال الخسوف والكسوف كيف أن الناس صاروا يعرفونه لأنهم يعلمون أن هذه الكواكب تسير سيرا دقيقة رب السماوات والأرض وما بينهما أي خالق السماوات والأرض ومالكهما وما بينهما من الخلق ومدبر ذلك كله فلو كان نسيا لم يستقم الوجود ولاضطرب نظام الحياة وهلكت المخلوقات فاعبده واصطبر لعبادته أي فاعبد ربك وحده مخلصا له واصبر صبرا عظيما بغاية جهدك على العمل بطاعته وفي قوله واصطبر لعبادته وتأمل كيف عدي باللام واصطبر لعبادته لماذا لتضمينه معنى الثبات أي أثبت للعبادة لأن العبادة مراتب كثيرة من مجاهدة النفس وقد يغلب بعضها بعض النفوس فتستطيع الصبر على بعض العبادات دون بعض فالإنسان مطالب بالصبر ومطالب بالمجاهدة ومطالب أن يحمل نفسه على الطاعة هل تعلم له سمية؟ أي أمرناك بعبادة الله والاستبار عليها لأنه لا مثيل له ولا شبيه له في صفاته وأسمائه فيستحق أن يعبد مثل الله لا يوجد من بهذه الصفات فيستحق أن يعبد الذي يستحق العبادة وحده والله وحده إذا هل تعلم له سمية أي أمرناه بعباده الله والاستبار عليها لأنه لا مثيل له ولا شبيه له في صفاته وأسمائه فيستحق أن يعبد مثل الله وأن يسمى بما يختص الله به من الأسماء هل تعلم له سمية, سمية أي مثيلا وشبيها ونظيرا فالسمي المسامي أي المماثل في السمو والرفع والشرف ولكن لما نمدح إنسان نقول هذا لا يساميه أحد فربنا جل جلاله لا سمية له ولا مثيد له فهو الخالق والكل مخلوق وهو الخالق الله خالق كل شيء وهو الواحد القهر وفي قوله واصطبر لعبادته دليل على أن العبادة لا تخلو من مشقة نحن دائما نتكلم عن التيسير ولدينا مجالس في اصول الفقه نحرص أن تكون في كل جمعة وأحيانا نغلب عليها بسبب كثرة الدروس الأخرى لكن في اصول الفقه ندرس على أن المشقة تجلب التيسير وأن الشريعة تسمحها لكن مع هذا لا بد أن يكون فيها مشقة وكلفة فقال وصبر لعبادته دليل على أن العبادة لا تخلو من المشقة والمؤمن مأمور بالصبر عليها إذ اسم الصبر لا يكون إلا مقرونا بالكراهه والصعوبة وتأمل هنا جملة هل تعلم له سميه بعد الأمر بالعبادة والصبر والمصابره جملة هل تعلم له سميه جاءت بعد ذلك وهي واقع موقع التعليل للأمر بالعبادة وواقع موقع التعليل للأمر بالصبر والاستبارة هل تعلم له سمية الاستفاء من شاري أي لا مساميه لله تعالى أي ليس من يساميه ولا من يضاهيه ليس من يساميه أو يضاهيه موجودا وانتفاء تسمية غيره من الموجودات المعظمه باسمه كنايه أن اعتراف الناس بأنه لا مماثل له في صفه الخالقية حتى المشركين لم يشترئوا على أن يدعوا أن آلهتهم هي الخالقة وبذلك يتم كون الجملة تعليلا للأمر بإفراده بالعبادة على هذا الوجه ولذلك ربنا جل جلاله حينما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق فربنا جل جلاله عرف العبادة بالخالقية والله الخالقية مع راج العبودية إذا المراد في قول هل تعلم له سمية المراد بإنكار العلم ونفيه إنكار المعلوم ونفيه على أبلغ وجه مؤكده فهذه الجملة تقرير لما أفاد الفاء من علية روبيته العامة لوجوب عبادته بل لوجوب تخصيصها به تعالى ببيان استقلاله عز وجل بهذا الاسم وانتفاء إطلاقه على الغير بالكلية حقا أو باطلا ثم قال الله تعالى ويقول الانسان ااذا ما مت لسوف اخرج حيا ويقول الكافر المنكر للبعث استهزاء ااذا مت فاني سوف اخرج من قبري حيا حياه ثانيه ان هذا لبعيد وهذا الانكار نسمعه حتى في هذا الزمن ويقول الانسان اذا ما مت ل سوف اخرج حيا هذه الآية لها تعلق بما قبلها فلما تضمن قوله تعالى فاعبده واصبر لعبادته لما تضمن ابطال عقيده الاشراك به ناسب الانتقال إلى ابطال اثر من آثار الشرك وهو نفي المشركين وقوع البعث بعد الموت حتى يتم انتقاض أصلي الكفر فربنا يقول ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا أي ويقول الإنسان الكافر منشرا البعثة بعد الموت هل سأخرج بعد موتي وفنائي حيا من قبري وهذا نسمعه عياذا بالله تعالى ولو نظر الإنسان إلى خلقه لعلم أن الذي خلقه اتداء من غير شيء سيعيده ثانيا وأن هذا من العدل حتى ينال كل إنسان جزاءه. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. أولا يذكر هذا المنكر للبعث أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. فيستدل بالخلق الأول على الخلق الثاني، مع أن الخلق الثاني أسهل وأيسر. اولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا أي أولا يتنبه الكافر المنكر قدرة الله على بعثه أن الله قد خلقه من قبل ولم يكن شيئا مذكورا وسورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا تبين تأريخ الإنسان أنه ما كان موجود بل ولم يكن مذكورا ثم ذكره الله تعالى بقوله واتقال قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ثم خلقه سبحانه وتعالى فربنا جل جلاله يقول اولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا أي أولى يتنبه الكافر المنكر قدرة الله على بعثه أن الله قد خلقه من قبل ولم يكن شيئا مذكورا فإن الله سبحانه وتعالى القادر على إيجاده من العدم قادر على إحيائه بعد موته لأن كل أحد يعلم أنه لم يكن حيا في الدنيا ثم صار حيا فهذه دلاله على عظم هذه الآية الكريمة فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا فوربك أيها الرسول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 فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ الشَّيَاطِينَ أَي فَأُقْسِمُ بِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدٍ لَنَجْمَعَنَّ الْمُنكِرِينَ لِلْبَعْثِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ شَيَاطِينِهِمُ الَّذِينَ أَضَلُّوهُمْ وفي قوله فَوْرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ الشَّيَاطِينَ أقسم الله تعالى باسمه سبحانه مضافا الى نبيه تحقيقا للامر بالإشعار فواو القسم لتحقيق الوعيد والقسم بالرب مضافا إلى ضمير المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم إدماج لتشريف قدره صلى الله عليه وسلم إذا قال فوربك لنحشرنهم وهذه فيها إثبات للبعث بالطريق البرهاني على أبلغ وجه مؤتده كأنه أمر واضح غني عن التصريح به وإنما المكتاج إلى البيان ما بعد ذلك من الأوال إذن ربنا يقسم لنبيه قائلا فوربك لنحشرنهم والشياطين وهنا تأمل عطف الشياطين على بني الإنسان عطف الشياطين على ضمير المشركين لنحشرنهم لقصد تحقيرهم بأنهم يحشرون مع أحقر جنس وأفسده ولإشار إلى أن الشياطين هم سبب ضلالهم الموجب لهم هذه الحالة فحشرهم مع الشياطين إنذار لهم بأن مصيرهم هو مصير الشياطين وهو محقق عند الناس كلهم فلذلك عطف عليه جملة ثم لنحضرنهم حول جهنم جفية والضمير للجميع وهنا قف عند هذه ثم لنحضرنهم حول جهنم جفية تفسيرها أي ثم لنحضرنهم حول جهنم حال كودهم أدلّ باركين على ركبهم من شدة الأهوال وفظاعة الأحوال وتأمل في القرآن في سورة اللي هي سورة الجاثية فالإنسان يجثو على ركبتيه لشدة الهول ويجثون على ركبهم اذلالا لهم وهنا جثية أي بروكا على ركبهم لا يستطيعون القيام مما هم فيه وجثية جمع جاثا ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية آية عظيمة يتدبرها الإنسان في قراءته في استماعه في حفظه وهذا إعداد آخر للتقريب من العذاب فهو إنذار على إنذار وتدرج في إلقاء الرعب في قلوبهم فحرف ثم للترتيب الرتبي لا للمهلة إذ ليست المهلة مقصودة وإنما المقصود أنهم ينقلون من حالة عذاب إلى حالة عذاب أشد فعلي الإنسان أن يعتبر الآيات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 ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية وتأمل هذا التدر في العذاب وزيادته أي ثم لنأخذن بشدة وعنف من كل جماعة وفرقة من طوائف الكفر والضلال أشدهم تمردا على الرحمن وأعظمهم فسادا وكفرا وظلما فنبدأ بتعذيبهم وإدخالهم النار إذن في قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا إشارة إلى أن العذاب يتوجه إلى السادات اولا ثم يكون الأتباع تبعا لهم فيه كما كانوا تبعا لهم في الدنيا فيعذب الرؤساء القادة في الكفر قبل غيرهم ويشدد عليهم العذاب لضلالهم واضلالهم لا تتنبه في هذه الآية الكريمة إلى صفة الرحمن فليك صفه صفة الرحمن هنا في قوله أشد أيهم أشد على الرحمن عتيا لتفضيع عتوهم. لأن شديد الرحمة بالخلق حقيق بالشكر له والإحسان لا بالكفر والطغيان ولكن نحن في كل شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم نقول بسم الله ويمر معنا اسم الرحمن لتزداد محبتنا للرحمن الذي يربنا بالنعم وينعم علينا فالرحمن يشتر لا يكفر أما الشيعة فالشيعة الفرق التي شائع بعضها بعضا أي ثابعة والشيعة من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة وأصله يدل على معاضدة ومساعفة قال ثم لنحن أعلم بالذينهم أولى بها صليا أي ثم لنحن أعلم بالذينهم أحق بدخول النار ومقاسات حرها ومعاناتها وتأمل هذه الآيات وكيف أن فيها الترهيب ثم لنحن أعلم بالذينهم اولى بها صليا أي ثم لنحن أعلم بمن هم أحق بشدة العذاب في النار من غيرهم صليا أي دخولا ومقاساة لحرها وأصل الصلي هنا الإيقاد بالنار عياذا بالله تعالى ثم قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا و وما منكم ايها الناس احد الا سيعبر فوق الصراط المضروب على متن جهنم كان هذا العبور قضاء مبرما قضاه الله فلا راد لقضائه وان منكم الا واردها اي وما منكم احد ايها الناس الا سيرد النار كان على ربك حتما مقضية أي كان ورودكم النار امرا واجبا لازما قال الله تعالى أنه لا بد من وقوعه لا محالة وحتمه سبحانه وتعالى على نفسه ولكن من كان أسرع إلى طاعة الله فهو يعبر أسرع ومن كان متلكئا غايصا في المعاصي فهو أسقط الناس عياذا بالله تعالى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 ثم ننجي الذين اتقوا أي ثم نخلص الذين اتقوا الله بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى وصبروا على المقدورات المؤلمة ورضوا بقدر الله تعالى نخلص الذين اتقوا الذين امتثلوا أوامر الله واجتنبوا النواهي بعد ورود الناس اياها أما الظالمون أما المجرمون قال ونذر الظالمين فيها جثير أي ونترك الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي في النار بروتا على ركبهم إذا بيان نعمة الله على المتقين أنهم مع الورود والعبور عليها وسقوط غيرهم فيها نجوا منها فهذا من رحمة الله تعالى أن الله ينجي عباده المؤمنين ولذلك نحن الآن نستمع إلى آيات القرآن لأجل أن نتعب فقال تعالى مبينا الفرق بين المؤمنين وغيرهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وإذا تقرأوا على الناس آياتنا للكفار وإذا تقرأ على الناس آياتنا المنزل على رسولنا واضحات قال الكفار للمؤمنين أي فريقين خير إقامة ومسكرة وأحسن مجلسا ومجتمعا فريقنا أم فريقكم والله عياذا بالله تجد اهل الدنيا يتباهون بالدنيا ويفتخرون بالدنيا وربنا يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب يعطيهم امتحانا واختبارا فقال وإلى تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نذية وهذا صنف آخر من غرور أهل الدنيا بالدنيا فقد أناطوا الدلالة على السعادة باحوال طيب العيش في الدنيا ويرون أنفسهم أسعد من المؤمنين فقال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نذية أي وإذا تتلى على الناس آيات القرآن والحال أنها دلالات واضحات لا مريت فيها فالآية سميت آية لأنها داله على صدق الرسول ودال على توحيد الله تعالى ودال على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافرون للمؤمنين محتجين على بطلانها وكونهم على الحق مفتخرين عليهم ومتعززين بالدنيا قالوا أي الفريقين خير منزلا وأفضل مسكنا وعيشا ومتاعا وأحسن مجلسا ومجمعا وأعمر وأكثر غشيانا وورودا نحن بما لنا من الاتساع أنتم بما لكم من خشونة العيش ورثاث الحال فكيف نكون على الباطل وأنتم على الحق ونحن أفضل منكم في ذلك فهذا كثير جدا والعياذ بالله يفتخر أهل الدنيا بالدنيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن اثاثا ورئيا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 وكانوا أحسن منهم في أمتعة مساكنهم وأجمل في منظرهم وصورهم ومع ذلك أهلكهم الله بسبب كفرهم فليخف هؤلاء المشركون نقمة الله بالإهلاك كسنة من قبله من الكفر ولك على الإنسان أن يتعرف على سنن الله تعالى حتى يحذر الإنسان صطوة الله قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا قل أيها الرسول من كان يتخبط في ضلاله فسيمهله الرحمن حتى يزداد ضلالا حتى إذا عاين ما كان يوعدون به من العذاب المعجل في الدنيا أول مؤجل يوم القيامة فسيعلمون حينئذ من هو شر منزلا وأقل ناصرا أهو فريقهم أم فريق المؤمنين قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكان وأضعف جند لما ذكر الله تعالى دليل هذا الصنف الباطل الدال على شدة عنادهم وقوة ضلالهم أخبر هنا أن من كان في الضلالة بأن رضيها لنفسه وسعى فيها فإن الله يمده منها ويزيده فيها يعني حتى يزداد حبه لها وهي عقوبة من الله سبحانه وتعالى على هذا فقال الله تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن المدد اي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كان منغمسا في الضلال منا ومنكم فليمهله الله في ضلاله ويزده من النعم والعمر ليطول اقتراره ويزداد ضلاله فيكون ذلك أشد في عقوبته قال حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما السعب أي من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن في ضلالته إلى أن يرى الضالون ما وعد الله أن يأتيهم به إما العذاب العاجل وإما في قيام الساعة فسوف يصيرون إلى النار حين ذاك ويندمون يوم لا ينفع الندم وهذه الحسرة التي مرت قال فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا أي فسيعلم الكفار حين يرون ذلك من هو شر نسكنا ومن هو اضعف ناصرا هم أم المؤمنون وسيتبين لهم خلاف ما كانوا يظنون وبطلان ما كانوا يدعون قال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ومقابل الإمهال لأولئك حتى يزدادوا حتى يزدادوا ضلالا يزيد الله الذين اهتدوا ايمانا وطاعه والاعمال الصالحات المؤدي الى السعاده الابديه انفع عند ربك أيها الرسول جزاء وخير عاقبه وتأمل هذه البشاره في تصبير المؤمنين ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا وتامل فلما ذكر الله تعالى امداد الضال في ضلالته وارتباكه في الافتخار بنعم الدنيا عقب ذلك بزياده هدى المهتدي وعقب ذلك بذكر الباقيات التي تبقى وهي الاعمال الصالحة بذكر الباقيات التي هي بدل من تنعمهم في الدنيا الذي يطمحه ولا يهدف فذكر الله الباقيات الصالحات التي يبقى نفعها ويزيد الله الذين اهتدوا هدى أي ويزيد الله المهتدين يقينا وإيمانا ولذلك الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصير فأصحاب الهداية كلما عملوا ازدادوا هدى أي ويزيد الله المهتدين يقينا وإيمانا وعلما نافعا وتوفيقا للعمل الصالح وثباتا على الحق ولذلك فمن الطرق التي تعين على حفظ العلم وضبطه أن يهتدي الإنسان بعلمه وأن يقرأ الإنسان ويعمل فربنا قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فكلما عمل الإنسان بعلمه زاده الله حفظا لهذا العلم وفهما له وزاده الله تعالى قربا ومحبه وتأمن إلى الترغيب في الصبر على الطاعة والعمل قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرد بمعنى أعمال الخير الصالحة التي لا زوال لثوابها من أقوال وأفعال أفضل جزاء عند الله لأهل طاعته وهي خير مرجعا وعاقبة لصاحبها في الآخرة مما يفتخر به الكفار على المؤمنين من زينة الحياة الدنيا الفانية إذن عنوان السعادة ومنشور الفلاح هو العمل بما يحبه الله ويرضاه وأن يكون للإنسان مشروع بل مشاريع في حفظ الحديث في حفظ القرآن في في الدين في تعليم الآخرين هكذا يجاهد الإنسان نفسه. من فوائد الآيات على المؤمنين الاشتغال بما أمر به والاستمرار عليه في حدود المستطاع يعني هكذا يصبر ويزداد الإنسان مجاهدة لنفسه ورود جميع الخلاق على النار أي المرور على الصراط للدخول في النار أمر واقع لا محالة طبعا هي فيها قولان وفي الدروس التي رفعتها سوف تجدون القولين لكن نحن دائما نختار الرأي المختار في تفسير الآية. فهنا قال ورود جميع الخلاائق على النار أي المرور على الصراط للدخول في النار أمر واقع لا محالة. إن معايير الدين ومفاهيمه الصحيح تختلف عن تصورات الجهلة والعموم. إذا الناس نتعلم الدين لأن الله علم الناس هذا الدين لأجل أن يكونوا على ما يريده الله تعالى. فلا يصلح لعبد الله في أرض الله الا شرع الله من كان غارقا في الضلاله متاصلا في الكفر يتركه الله في طغيان جهله وكفره بمعنى أن الله يستدرجه بهذه النعم حتى يطول اغتراره فيكون ذلك أشد لعقابه إذن الله يمده في هذا ليزداد عذابهم يثبت الله المؤمنين على الهدى ويزيدهم توفيقا ونصرا وينزل من الآيات ما يكون سببا لزيادة اليقين مجازاتا لهم ولذلك هذه الآيات يقرأها الإنسان فيزداد بها خشوعا ويزداد بها علما ويزداد بها قربا إلى الله تعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ أمة الإسلام أجمعين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد